عشرة آلاف نبيع بخمسة عشر ونشتري احسن منه هذه مصلحه وهذه تسمى غبطه لان فيها زياده فيها زياده يغبط عليها او غبطه لزياده كثيره في ثمنه كالثلث فما فوق يعني الغبطه ما كان اكثر من الثلث من الثلث فما فوق اما ما دون الثلث فهو شيء بسيط ما يسوى مثلا قيمه عشرة الاف قال نشتري اشتري باثني عشر الف نقول لا ما ما تسوى الفين يقول اشتري بثلاثة عشر الف نقول كذلك هذه اقل من الثلث يقول اشتري بأربعة عشر الف ننظر اذا كان ممكن ان يدفع اكثر نستقصي واذا وقف وابى ان يدفع ويريد ان ياخذ من الجهه الاخرى اذا منعناه فنقول نعم هذه غبطه لليتيم نبيع عقاره باربعه عشر الف ونشتري له عقار اخر احسن منه فالغبطه الزياده على الثمن المعقول المعروف نعم. والمنصوص أن, ل... ان للوسي بيعه اذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين والمنصوص عن الفقهاء عامة أن الولي ينظر لليتيم مثل ما ينظر لنفسه فلا يتقيد بالثلث بزيادة الثلث ولا يتقيد بالحاجة للنفقة ولا يتقيد بالحاجة لسداد الدين ينظر للمصلحه لأن احيانا يكون ليس في بيع غفطة وليس على اليتيم دين وليس في حاجة إلى نفقة لكن المصلحة في بيعه العقار مثلا بمليون ريال وريعه مثلا بالسنة ألف خمسة ألاف ألفين وهكذا قليل فإذا بعناه بنفس القيمة مليون بدون زيادة واشترينا في مكان آخر بمليون يمكن نؤجره بمئة ألف بدل ما يكون دخل اليتيم من ريع عقار هذا ثلاثة ألاف أو خمسة ألاف ننقله إلى مكان آخر يكون ريعه وأجاره عشر في المئة أحسن وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله والمسؤولون في الدولة وفقهم الله من الولاة والقضاة قرروا بانه لا يباع مال اليتيم الا بعد الرجوع الى الحاكم الشرعي يعني الولي نفسه ما يسوغ له ان يبيع كما قرر اولاد الامر لانه ربما باع بلا غبطه ولا مصلحه ولا فائده لليتيم ربما محاباه او نحو ذلك او لاجل ان يبر صديقا او نحوه فاحتاطوا وفقهم الله لمال اليتيم فلا يصح ان يباع اقاره الا بعد موافقة الحاكم الشرعي ورفع الحكم لمحكمة التمييز للنظر فيه حتى لا يتساهل في مال اليتيم فلو باعه الولي الآن حسب ما قرر ولاه الأمر لو باعه الولي واستلم القيمه بطل البيع ما يعتبر بيعا صحيح ولو بعد عشرات السنين يرجع مال اليتيم إلى نفسه وتعاد القيمه التي أخذ الولي فلا يباع مال اليتيم إلا عن طريق الحاكم الشرعي ولا يشترى له المال كذلك إلا عن طريق الحاكم الشرعي حتى لا يشترى له عقار بأكثر من قيمته المعتادة وكل هذا من باب الاحتياط لمال اليتيم فالحمد لله على ذلك نعم. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه او يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الاخر فلا وجه لتقييده بهذين لا وجه لتقييده بهذين وهما الحاجه او الغبطه يقول ما نقيد الولي بالحاجه والغبطه لانه قد يكون هناك مصلحه في البيع من دون حاجه ومن دون غبطه لامور اخرى اليتيم مثلا له ارضان وارض للشمس والهواء ما يستفاد منها شيء فيرى ولي اليتيم ان يبيع واحدة ويعمر الثانية بها فتدر على اليتيم اجار فبعد سنوات قليلة تستطلع قيمة هذه الارض التي بيعت او يكون مثل ما ذكرت اولا مثلا عقار اليتيم بقيمة مليون ويؤجر بخمسة الاف او بعشرة الاف او بعشرين الف مثلا بينما لبعنا هذا بمليون واشرينا له في سوق اخر في شارع اخر في محلة اخرى مثلا يؤجر بمائة الف لان العقارات بعضها اجاره خمسة في المائة وبعضها اجاره عشر في المائة وبعضها اقل وبعضها, أقل وبعضها اكثر فمثلا إذا كان بمليون ويؤجر بخمسة آلاف هذا قليل إذا كان بمليون ويؤجر بمئة ألف أو سبعين ألف أو نحو ذلك هذا في مصلحة فحسب المصلحة بدون النظر إلى الحاجة أو الغبطة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل في أي كتاب يوجد صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ولبسه ونظافته وعادته وهل يمشي حافيا أو يتنعل وفي نومه وفي جلوسه وفيما يكره ويحب في جميع شأنه وما الكتاب الذي يوجد فيه هذه الصفات هذا يوجد في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه من ذلك كتاب الهدي النبوي لابن القيم رحمه الله وغيره من الكتب اذا مررت بالمكتبة وسألت عما تريد بهذه الصفة فسيذكر لك صاحب المكتبة ما يوجد عنده من كتب بهذا الشان تقول هل الحائض تحرم من, تحرم من الميقات واذا احرمت ماذا تفعل الحائض اذا وصلت الى الميقات تريد حجا او عمره فيجب عليها ان تحرم من الميقات فاذا دخلت مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر لأن الطواف يشترط له الطهارة والسعي يكون بعد الطواف فإذا أحرمت من الميقات تبقى في منزلها فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت وقد تمت عمرتها فإذا حاذت الميقات وهي تعرف أن رفقتها لا يبقون بمكة حتى تطهر ولا تحب أن تحبسهم فلا حرج عليها أن تدخل مكة معهم حينئذ بدون نية النسك لأنها تكون عدلت عن النسك عرفت أنها ان أحرمت حبست رفقتها ولا تستطيع ذلك ولا تحب هذا فتدخل معهم بغير نية الحج ولا العمرة بنية المرافقه دخلت مكة بغير نية الحج ولا العمرة لأنها مضطرة تجلس الميقات لا دخلت مع رفقتها طاب المقام لرفقتها بمكة ومددوا إقامتهم وطهرت قبل ان يغادروا واحبت ان تحرم نقول تخرج الى الحل وتحرم منه لانها ما دخلت بنيه العمره وانما دخلت مرافقه والان تيسرت لها العمره فتحرم من الحل ولا شيء عليه اذا قلنا من الحل يعني من عرفات من التنعيم من الشرائع من اي طريق مثلا خارج حدود الحرم. هذه صورة الصورة الثانية التي قد تفعلها بعض النسوة جهلا تدخل مكة بنية العمرة ولا تحرم تقول أنا حائض كيف أحرم نقول احرمي أسمى بنت عميس رضي الله عنها حينما ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات لحكمة يريدها الله وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأحرمت أسماء يوم ولادتها بابنها محمد بن أبي متى تطهر النفسها الله أعلم أحرمت رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يأمرها بالإحرام تجهل بعض النساء إذا حالت الميقات وهي حائض قالت لا واخر الاحرام بعدين وتدخل بنية بغير نية بغير احرام وبنية أنها تريد العمرة طهرت نقول الواجب عليها أن تعود إلى ميقاتها الذي مرت به وتحرم منه تقول ما أستطيع العودة نقول تحرم من الحل ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام فتحرم من الحل ويكون عليها هدي فرق بين هذه والتي قبلها هذه دخلت بنية العمره عازمه أنها تعتمر إن شاء الله لكن تقول بعدما أطهر أحرم نقول بعدما تطهرين عودي إلى الميقات الذي مررت به وتلك دخلت مكة بغير نية العمره ما تريد عمرة لأنها ايست من العمره الان حاضت اليوم او امس ورفقتها يقيمون بمكه مثلا يومين او ثلاثه ما يمديها تطهر تعرف فدخلت مع رفقتها بغير نيه العمره فاراد الله ويسر واقام رفقتها ورغبت في العمره تحرم من الحل لانها دخلت بغير نيه العمره وهذه نقطه مهمه للنساء كثير منهن يجهلن هذه فإذا كانت حائض قالت أدخل بدون إحرام فإذا طهرت خرجت وأحرمت نقول لا ما هذا الذي يجب عليك إذا هذا من يريد النسك الميقات يريد نسكا فيجب عليها أن يحرم سواء كان رجل أو امرأة طاهر او حائض يجب الاحرام فان لم تفعل المراه لحيضها وطهرت نقول عودي الى الميقات واحرمي منه تقول ما استطيع العوده ما عندي احد يعود بي نقول احرمي من الحل وعليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احرام التي دخلت بغير نيه العمره ايست من العمرة يسر الله لها وطهرت قبل ان يغادر رفقتها نقول اخرجي الى اي ناحية من نواحي الحل واحرمي وليس عليك شيء لانك ما دخلت بنية العمره وانما دخلت مرافقة تقول كيف تقضي المرضع سيامها اذا افطرت العام واطعمت خمس عشرة يوما ولم تكمل الاطعام لباقي الايام وهي الان ترضع فماذا تفعل من افطر رمضان لمرض او المرأة لحيض او نفاس او حمل او رضاء فيجب عليهما القضاء متى قدر على ذلك ولا يجوز الاطعام وانما يصوم الرجل حال مرضه افطار حال مرضه او افطار حال سفره فإذا قدر على القضاء قضى ولا يطعم وكذلك المرأة بالحالات التي تعرض لها وتفطر فيها فتقضي متى يكون الإطعام إذا أيس المرء من القضاء رجلا كان أو امرأة المرأة افطرت لحائضها تقضي المرأة افطرت لنفاسها تقضي ولو بعد فترة افطرت لكونها مرضع تقضي افطرت لكونها حامل ولا تستطيع الصيام تقضي متى ما قدرت ولا حرج عليها اذا ايست من القضاء مريض مثلا قرر له الاطباء بأنه لا يستطيع الصيام مستقبلا لا في الصيف ولا في الشتاء لأن مرضه ما يتحمل الصيام امرأة كبيرة كذلك مريضة كذلك هؤلاء يطعم الواحد منهم عن كل يوم افطره من رمضان مسكين كيلو ونصف من قوت البلد عن كل يوم او يجمع الفقراء ويطعمهم طعاما يشبعهم ويكفيه انس بن مالك رضي الله عنه كبر في اخر حياته وما تحمل الصيام فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكين وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه أفطرت لحملها والحمل مدة تطول مثلا ثم بعد الحمل الرضاء نقول وإن كان وإن أخرت الصيام إلى ما بعد الحمل وإلى ما بعد الرضا ما دامت تطمع في أن تستطيع القضاء ولو بعد سنتين فلا تطعم بل تنتظر حتى تستطيع القضاء وتقضي الرجل ما يستطيع الصيام الآن ولا القضاء خلال ستة أشهر ما يستطيع إلا في شهر أو شهرين من السنة مثلا نقول يؤخر ويقضي في الشهر أو الشهرين من السنة ولا يطعم إذا كان لا يستطيع القضى مطلقا ما يتحمل القضى معه مرض يمنعه من الصيام نقول هذا يطعم عن كل يوم مسكينا يقول هل قراءة سورة الفاتحة على المقابر بدعه <تصفيق> قراءة الفاتحة عند وضع القبر او عند دفن القبر او بعد دفن القبر على المريض على الميت هذه لا اصل لها من السنة والواجب على المسلمين أن يعبد الله جل وعلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله بشيء لم يشرعه فمن يفعل هذا كأنه لم يقنع برسالة محمد يقول محمد ما أمرنا بهذا لكن هذا خير هذا خير وليس في رسالة محمد فهو شر ولا خير فيه الخير كله في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول جل وعلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد يعني أي حدث تعمله تتقرب به إلى الله؟ فهو مردود عليك ما دام لم يكن في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك فرق أيها الاخوه بين العادة والعبادة العادة لا حرج عليك تتغدى ضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس هذا عادة أنت كل في الوقت الذي يناسبك ما نقول يلزم أن يكون غداك في الساعة كذا في وقت كذا لا البس ما يلبسه المسلمون مثلا شماغ غترة أي لباس مثلا لا يخالف لباس المسلمين نعم أنت حر في هذا لا بأس. تركب سيارة تمشي تقضي حوائجك على حمار على بعير على نحو ذلك هذه عادة لا بأس عليك ما نلزمك بشيء لكن الصلاة لا الصلاة عبادة اد صلاتك كما أمرت تعبد ربك كما شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا نعبد الله إلا بما شرع ما معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع ما رأيك لو أن واحد قال صلاة العشاء أربع ركعات لا أنا أحب أن أجعلها ست لأن وقتك مرتاح ومطمئن وله وقت عمل ولا أنا عجل على النوم أبا صلي بدل الأربع ست ركعات تصح؟ لا والله ما تصح لو قالوا صلي الفجر ثلاث ركعات مثلا تصح لا والله ما تصح لما؟ لأنه ما عبد الله بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فحذاري حذاري أن تعبد الله بغير ما شرعه رسولك صلى الله عليه وسلم كن متبع ولا تكن مبتدع كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الأمر واضح ولم يطلب منكم الاختراع ولا ادخال تحسين في العبادة ولا زيادة ولا نقص لما جاء إلى قوم تحلقوا يذكرون الله لكن عندهم واحد يقول اذكروا الله عشرا اذكروا الله خمسا هللوا سبعا وهكذا قال يا سبحان الله أنتم ام اصحاب محمد وزجرهم رضي الله عنه وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الدين ما ينفع فيه التجديد او التبديل او التغيير هذا دين اليهود والنصارى الذين تلاعبوا باديانهم زادوا ونقصوا ونقلوا وتلاعبوا فنسخها الله جل وعلا كان الصيام عليهم ايام معينة وكانت توافق في ايام الصيف فقالوا بدل مدة كذا ننقلها الى ايام الربيع ونزيد بدل عشرة ثم زادوا ونقصوا وتكاثر عليهم العمل وتركوه وبطل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فعلى المسلم أن يسأل إذا كان ليس عنده علم عن كل ما يأتي ويذر على سبيل العبادة اهو على السنة أم لا إن كان على السنة فعلى العين والرأس ويشهد ويتمسك فيه ويعض عليه بالنواجد وإن كان على البدعه فهو خاسر والعياذ بالله يعمل بلا ربح لا يستفيد شيء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه يعمل عمل واحد يقول مثلا يوم العيد يوم فاضل ومن أفضل الأيام انا احب ان اجمع معه بعد افضل الاعمال وهو الصيام يوم العيد هل يصح منه لا والله هو خاسر لانه صام يوما يحرم صيامه والمسلم متبع وحدد الله جل وعلا صيامنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما أو يومين قبل رمضان حتى لا ندخل في زيادة حرم علينا صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم العيد الذي يلي الصيام مباشرة حتى لا ندخل في زيادة يكون مصون محفوظ رمضان فقط إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا الصيام عند رؤية الهلال قبل لا إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم واحد من عادتهن يصوم يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين هو يوم الثلاثين من شعبان نقول نعم لا تقطع عادتك لأنك تصوم تطوع أنت ما تصوم بنية رمضان أو احتياط لرمضان لا واحد من عادته عادتهن يصوم يوم الخميس وصادف يوم الخميس هو الثلاثين من شعبان نقول مثلا نعم صم لا حرج عليك لأنك ما صمت احتياطا لرمضان ولا صمته زياده في رمضان صمته لانك تصوم بالعادة اليوم الخميس فصوم هذا اليوم رجل من عادته ان يصوم يوم الخميس فصادف يوم الخميس يوم العيد يوم عيد الفطر نقول لا يحرم لان هذا حرام يقول انا أصوم يوم الخميس من خلقني ربي من ادركت وانا صوم يوم الخميس تمنعوني من صيام هذا اليوم نقول نعم يمنعك الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت متبع الله فامتثل ما انت متبع صم ما انت متبع فانت هالك يوم الخميس يوم الفطر ممنوع الصيام يحرم ما هم مكروه يحرم وهكذا فالمسلم ايها الاخوه مامور منهي عبد ليس مشرع وليس مجتهد لا العبادات محدودة مبينة واضحة جلية في شيء في مجال للزيادة والحمد لله من كان عنده نشاط وفي شيء لا ما يقبل الزيادة ولا النقص فمثلا الصلاة الظهر أربع ركعات ما يصلح أن تجعلها ثلاث ولا أن تجعلها خمس ولو جعلت قرأت في الركعات الثلاث سورة البقرة فصلاة غير صحيحة لو أطلت بدل الركعه الرابعه كما لا يجوز ان تجعلها خمس صيام رمضان محدود ما يجوز ان تزيده من هنا ولا من هنا لكن تطوع المجال واسع والحمد لله تصوم الست من شوال تصوم يوم الاثنين تصوم الخميس تصوم ايام البيض تصوم يوما وتفطر يوما وهكذا هذا مباح والحمد لله وانت ماجور فيه لانك على السنه لكن تصوم بنيه زياده رمضان قبل رمضان بيومين وبعد رمضان بيومين لاحتياط لا هذا محرم تقول أخشى أننا ما نشوف الهلال لا نصوم ما نشوف الهلال لا نقول يحرم عليك صم على المسلمين وأفطر معهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين